لأولو الفضل منكم والسعة أن يكتوء للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا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 تا يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائ بعولتهن, بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء ذاتيهن او اخوانهن او اخوانهن بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهم او نسائهن او ما ملكت ايمانهم او تابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم واتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرب الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 باح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة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 ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال اللات لهم رجال اللات لهم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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم رمآن ماء حتى إذا جاءه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 يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 ثم يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن من يشاء يكاد برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأول الابصار والله خلق كل دابة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 تَغِيفَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ لئن لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُونَ طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم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 والقواعد من النساء إلا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين وأن يستعففن خير لهن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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله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 آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكوا افتراه وأعانه عليه قوم وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأحد وهو اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة 1392 وهو اليوم السادس عشر من شهر نيسان سنة ألف وتسعمائة واثنتين وسبعين